وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ بَعْضًا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَٰذَا قال لبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن قََّقَكَُّ أَ بِدِلَم أَزْوَاجًا خَيير مِن كُ مُسلِْمَاتٍ مُؤمِنَاتِ قَتَات مُسلْمَاتٍ مُؤمِنَاتِ قَانثَات إذَات الن بِذاتِ بِكَارِهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ كَتُبَ غِنَاقٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ غَمَاءَ أَمْرِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَبِرُوا الْيَوْمَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَّ ب آممَن تُوب إ الله تَبَة النَّصح ت إلى الله تَبَة النَّ صوحَنا س رَبّكم أَكَفرًاكم سَئاتِكمم وَودَخِلَكمم جات وَُودخِلَكم ج النات تَجرمِ ت تحتِ الأهار يَوْم لاوم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 غُلِبُوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۗ بَلَىٰ مَثَلُ اللَّهِ مثلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ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 اذْقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَأَمْلِهِ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فِيهِ مِن روحنا فَنَفَقْن فيِيهِ مِوحن وَصَدقَتْ بكمات رَ بِهَا وَكتُ ب وَكَت من القانتي